وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَتَسْبِيعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَاءُ الْبَيْنَاتِ قَالَ قَدْ جَاءَتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فعبدوه هذا قراط مستقيم فاقتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل يظهرون إلا الساعة أن تأتيهم أَن أن تأتيهم ضغتتهم وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا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 ودخلوا الجنة أنتم وأدواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي انتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون